شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزابرات زجرا فالتاريات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بذينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قل نعم, قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ بَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فإذا هم, فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ بَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ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 فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوه انهم مسؤولون وقفوه انهم مسؤولون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 وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذا ذا بمشترك اننا كذلك نفعل بالمجرمين انهم اذا انهم كانوا اذا قيل لهم إذا قيل لهم لا تَبِينُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَدْنُون بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ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 فواكه وهم مكرمون في جلات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لبة للشاربين لا فيها غولون عَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كَأَنَّهُنَّ نَبِيتٌ مَكْنُونٌ فَعَقَبَ لَذَعَضٌ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ, قال نلی پری نلو سبزی ایمن این تم کو دین سلا سو في سو رحيم قال الله قال الله انك لا ترضين ولولا نعمه ربي لكنت من المحظورين افلا نحن بمنتين إِنَّ إلا مَوْتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هذا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رروس الشياطين فإن الا ياكلون منها فما لاكلون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الزحيم انهم السوء ابا أكثر الأولين ولقد أرسلنا لهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلا نعم فَوَانَ جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَاهُ بِرْزُقَهُ هُرًّا بَاقِينَ وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ 119. ثم أغرقنا الآخرين 110. وإن من شيعته لإبراهيم 111. إذ جاء ربه بقلب سليم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 يزفون قال أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له ذنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن يا ربي سيهدين ربي هبلي ربي هبلي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام أن فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أياء إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجذي المحسنين إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سللان على إبراهيم كذلك نجذي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرنا كان نبيا من الصالحين وباركتنا عليه وعلى اسحاق ومنذر نيتهما محسنون وظانوا لنفسهم مد وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ چینل بل مچین واپتی ولری سر مناس و دلیک نمین ای هما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدرون أحسنا الخالقين الله ربكم وربكم اولين فكذبوه فانهم لا محظور الا عباد الله المخلصين وتركنا عليهم في الاخرين سلام على الياسين ان كذلك اجر المحسنين المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ, وبالليل أَفَلَا تَعْقِنُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَالَ مِنَ الْمُدَحَظِينَ تَسَاهَنُوا سَاهَنَ مِنَ الْمُدْحَضِين فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيم فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَنَتَعْنَاهُمْ إِلَى حين فاستفتهم ألربك البالات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفتهم لا يقولون ولد الله وإن كاذبون اصطفل بنات على البنين ما لكم ما لكم كيف تحكم افلا تذكرون املكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ہزارو گئی گئی نتی سد ور پی مچ نتری نم نم سوی ہم لفہ تری وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا مَا هُوَ ظَنٌّ عَلَيْهِ بِفَاتِنٍ إِلَّا مَن هُوَ صَالِحٌ فِي الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ سَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَنَّا انْدَنَوْنا بِذِكْرٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ وَلا قدَ سَبَقَت كَمَةُ ل عبَادِ المُوسَل إَِهُم هُ المصُون وَإِننه جُ دَنَا لَهُ الرَالِبُون حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى